يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال دروة خير يره، ومن يعمل مثقال دروة شر يره.